لي مستغربة قال اللي جروا مستعجبه يا دنيا لي مستغربة قال جروا مستعجبه ما حاجت كثير بتقلبه ويصلي بينا على النبي استغرا بو <يا دنيا لي مستغربا> <محجت> <وصلي> ايه مش كفايه يا المصطفى جالك بكعب مشرفا ايه مش كفايه يا المصطفى جالك بكعب مشرفا بتقولي قسم زيف بس اسكتي وتقديبي Some libina Oh mahmi with Shakari Oh Miss Judi we'sta for him oh my Shakari oh كل الصدايا العزة فيك وصل بنا عن نبي هو عكت زر نساء ها أوخصلة فيه متأسساء هو عكت زر نساء أو خصلة, أو خصلة فيه متأسسة خليك عهلة كويسة ده وحي عالي لو لبي وصلي بينا عن نبي وصلي بينا عن نبي هيحب تفلة صغل تطا ولا عجوزة مشى الفطى ما يحب طفلة زغانططة ولا عجوزة مشى الفطى ليه الغلاط واللخبطة مش ده النكاح الأرنبي وصلي بينا عنابي كحالها وسمى اللي تنعلى تسبيلها ما شل عينهم كحالها وسمى اللي تنعلى تسبيلها أجدعها حر ما برمش عينه المغربية راكب به ممسمسمة ها ايه يعني لو طلع السماء راكب به ممسمسمة انيك فاك الرط عليك تكزبي سن لي بينا عن نبي والنا او البول العجيب هو لا صيدلي ولا متبيب والنا او البول العجيب هو لا صيدلي ولا متبيب زباب وزبليدي وفار النعتاي وشربي وصلي بينا على النبي واختم كلامك بالقران وموعزتك هدهد زي دايما kelami bil qur'an سقفن السنه الثمام والقتل والدم الحرام وسقفن السنه الثمام والقتل والدم, والدم الحرام وتحيه السيوف السانه وش والانا بالودربي صل be بينا على we وصل